أن لهم أجرا حسنا ماكفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخل الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تقرد من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فَنَعْلَمَ كَمَا خَرَّنَ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يؤمن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 اتخلوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتدلتموهم ولا يعبدهم إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لقل فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم الفقاع وترى الشمس إذا طلعت تذاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوتهم منه وذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلم تجد له وليا موشدا وتحسبهم أيقابا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ بِرَاعِيهِ الْوَصِيدَ لَوْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمْ يأتِ مِنْهُمْ رَغَبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلُهُمْ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 الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بل عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم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 عد وَلَا تَقًُام أن شيءَ إ فاهِل الل لكَ غَدًا إلا شَ أَولهَّ ويقل ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كَهْفِهِمْ ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض آبصر به ما لهم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 اَفَل يَسْفُرُ إِنَّا اعْتَبَدْنَا اللَّهَ رَبَّنَا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَشَاءَتْ إِنَّ الَّذِينَ آمَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا مَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَذَنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْكِهِمُ الْأَنْهَارِ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاؤِرَ مِنْ ذهب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 يَأْتِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحُ مَاءُهَا غَوْرًا فَلَن لَهُ طَلَبًا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 ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعربوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم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 هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقول العدو شركاء فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موذقا ورأى المجرمون النار فغلوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 فربك الغفور ذو الرحمة لو يآقلهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا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 قال لا تآخذني بما نشيت ولا ترهقني من أمري عسرا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 فَأَمَّا مَنْ وَلَمْ يُؤْمِنْ وَلَمْ فَسَعْفَ نُعَذِّبهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ مِّنْ حُسْنٍ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يسرا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 حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله مارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يرهروه لَهُ استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله وَتَرَتتَِّ بَعضَهُم يَوم إِ يَموُ فيِي بَعض وَنُفِخَ في السّور فَجَمَعَهُ جَمّ وَرَغنا جَهلَّم يَومَ إِل للكافِرين عربََّذنَ كانتََ أأَعُنهُم في الطَاء إِ الِكر وَكانوا لا يتَطحونَ سَم أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّقِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءِ إِنَّا أَعْتَبْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُجُولًا قُلْ هَلْ نُرَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ ربهم وَلِقَائِهٖ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ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 او كان البحر منان الكلمات ربي لنا فذا البحر قبل ان تنزل كلمات ربي ولو جئنا بمثله ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي ان ما الهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ان العمل صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته احدا